بسم الله الرحمن الرحيم بنا بيخواي بخشن مهربان عبس و تولى أن جاءه الأعمى پیغمبر صلى الله عليه وسلم روی گرش کردو پشتی هل کرد كچويریک وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرات. تو توزانيت. بالك أو شويرة بيبقى قب بيتها. يا بيرى بك بيتها أو يكل بيرى تواتها. <تصفيق> إن أو بير كرنا وسود بيبقى أم مَن استغنى فأن تلهو تصد و ما عليك الا يزكى كتيوي كخوي بيني يزد زنه تو رويتي دكيت وهز لثرتوني كاو بي بروي اخوي كاغ من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى بلام أوكسي كباب لدي بولات والأخواة ترسي توخوت لها لدكيت كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره بيقمان أو رينمونياني كبوت هاتوا بيدار كروي آدمية جاء أوكسي بيوياد إخواة دكات في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة كأورن مونيا نش نسرة تا مبرايتش باك كابداس نويرانى برزي خير قتل الإنسان ما أكثره بكشت خرابتين نفرين لابي آدمي ثن من أي شيء قلقه من نطفه خلقه فقدره بنك توبزنيك خوالت سيدروستي كردوا لظلوبيك او دروستي كردوا رشي خستوا ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره لفا شان رقيتك وخرابي بواسان كردوا <إنزا> ثم إذا شاء شره لباسا كاتي كويستي زندويد كاتوا كلا لما يقض ما أمره براستي أبيك خوا فرماني بدا آدمي بزينه ناوى فلينظر الإنسان إلى طعامه دبا مروف سيري خوال دمان يا صببنا الماء صبا براستي ايما لهور وباران من درجان تون درجان دينيك ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا لباشا زويمان لت, لت بجيا تون لتكر إن زاروا أنما لنا نبيا دانبيلا وعين بؤ وزيتون ونخلة وترية سوزة وزيتون دار خرما وحدائق غلبا وفاكهة وأبات وبخات وميو متاع لكم ولأنعامكم. بوجيان خوتانو آجلتان فإذا جاءت الصاخة كاتك شاخو شريخي روجد وإيهاد يوم يفر المرء من أخيه أو روجي كامروف راد لبراي وأمه وأبيه ودايتي وباوتي وصاحبته وبنيه والجن يقراني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه همي يكغلوان لو رجدا كارچي واي هيا كسركسي تري نبرجه وجوهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة <سؤال> <تصفيق> زور رخصال <تصفيق> لو رجدا قشودوانا دم ببيكنينو شادمانا ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهاقها قتره وزور رخصال لو رجدا تبوتوزيا بسرويك لدى ما ويدا رشدا جيرساون أولئك هم الكفرة الفجرة Avanı anın kebe ba Gunaka Rutavambarenın.